121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. الحق 123. ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 114. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية 115. والملك على أرجائها 116. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 117. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو فِي عيشة الضاضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هني 119. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية 112. ما أغنى عني مالية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 119. ولا يحض على طعام المسكين 110. فليس له اليوم هاهنا حميم 111. ولا طعام إلا من غسلين 112. لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 112. إنه لقول رسول كريم 113. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 114. ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون 115. وَلَْ تَقَوَّلَ عَلَنَا بَعضَ الْ الأأَقَوين لخَذْنَا مِنْه بِاليمينثَُّ لَ قَطَعْنَا مِنْه الوتين فَمَا مِنْكُم مِن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ